فَقَدْ أَظْلَمَ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِنُو يَوْمَ إِذِ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَةً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَةً وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم, وأسقيناكم مَّاءً غَزِيرًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِتَكَذِّبُونَ